رمضان يا خير الشهور أتيتنا للخير والرحمات والغفران وأتيت تحمل في ثناياك الهدى والنور للدنيا وللإنسان رمضان من شوال عودة إلى شعباني حتى أتيت على بساط محبتي قمرات شهر الصادي والحرمانى قمرات شهر الصادي وأتيت يا رمضان يا شهريت أتيت يكسوك الإلهة يحمي الورد والريحان وحبيبك المشتاق يقسم أنه قد داب شوقا من أسى الحجران رمضان ودعت الشهور لأنها نفل وأنت الفرط للإيمان